10. بسم الله الرحمن الرحيم 11. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 12. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 13. فاعبد الله مخلصا له الدين. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَعُوا عِبَادَتَهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذِي الْفَضْلِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 11. خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل 12. وسخر الشمس والقمر كل يجدي لأجل مسمى 13. ألا هو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 بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنه 17. ولا يرضى لعباده الكفر 18. وإن تشكروا يرضاه لكم 19. ولا تزيروا وازرة وزر أخرى 20. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 21.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 ذَٰلِذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ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 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ 114. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 115. قل الله أعبد مخلصا له ديني 116. فاعبدوا ما شئتم من دونه 117. قل إن الخاسرين الذين خسروا ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخرف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أنهم وَأَلَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ عِبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَاد أفمن حق عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من مبنية من تجري من تحتها الأنهار.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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله محطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَ رَبِّهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن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 1. قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون 2. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 3. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا 4. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه 111. ومن يغذل فَمَا لَهُ له من هاد 112. ومن يهدي الله فما له من مضر 113. أليس الله بعزيز ذي انتقام 114. ولئن سألتهم من خلق اللهم قل الا ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن مكاشفات ضر ان ارادني الله بضر هل هن مكاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن 117. إن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون مَن يَأْتِ مَذَمَّهُ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَصِيحًا الْحَقَّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا 111. وما أنت عليهم بوكيل 112. الله يتوفى الأنفس حين موتها 113. والتي لم تمت في منامها 114. فيمسك التي قضى عليها الموت 115. ويرسل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 وَلَهُ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْهُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ 11. وبدى لهم سيئات ما كسبوا 12. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 13. فإذا مس الإنسان ضر دعانا 14. ثم إذا خولناه نعمة منا قال 15. قال إنما أوتيتو على علم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 هُوَ الْغَفُورُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنْصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ 114. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 115. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدادي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 119. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 110. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليل السماوات والأرض وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَنِ اعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من مقابلك لا ان اشركك ليحبطن عملك لا ان اشركك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا 114. وقبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون 115. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن نبينا والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم الحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس مما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا الى جهنم جزاء حتى اذا جاءوا فُتِحَ لَهُمْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ت إذَا جَُهَا وَفُوتِحَت أَبَوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُمْهَا سَسلام وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا سَسلام عَلَْكُطِبَةٌم فَدُخُلهَا قَالِدِ وَقَاواحَمْدُ للَِّهِ الذي ي صَدَقَنَ وَعدْدَهُم وَأَْرَثَنَ الْ الأأَمْ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَارِينَ